Allah rahman tette, hogy Allah azzal tette, hogy Allah azzal tette, hogy Allah azzal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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من كالصال كالفخار وخلق الجار رب المشر قين ورب المور بين فبأي آلاء ربك ما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ اللان بغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب شاءت في البحر كالأعلام، فبأي ألاء ربك مات كذباً؟ كل من عليها فان، ويبن قوجه ربك ذو الجلال والإكرام.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 بأي آل ربك ما تكذبان؟ يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم منه في شأء. فبأي آل ربك تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والجن أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَل عَلَيْكُمَا سُوَاءٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَن تَنْتَصِرَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي ألاى ربك ما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذبون بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف ما قام ربه جنتان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 تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه وقاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليان والمرجان فبأي آل ربك تكذبان هل جزاؤ الإحسان إلا الإحسان هل جزاء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 Bigume to get the boat Fabi A bikume to get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 ربك ما تكذبان لم يطمئنن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما